Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamib. Tanizil al Kitab min Allahi Al ve bil ve semma والذين كفروا مما انذروا معرضون تدعون من دون الله أهونين ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرکون في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا وثرتم.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 قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ قُل رَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ الشَّاهِدُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفرون الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه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 Halletti, annesi kırhı ve onu kırhı yattı ve onu üçüncü اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والدي صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذريتي İnni tıbetü ilek ve مِنَ min al Müslimil. Ulaik al Ladin yutakbaluhum. Ahsanu ma amilu ve yutajazu an وعلى أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمنن وعد الله حق. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ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 ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 قالوا أجئتنا لتافكنا عنا لهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرٌّ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ لَّيِّبٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما ماء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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ